هو الذي يصرركم في الأرحام كيف شاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي زَل عَكًا الكِتََ مِ مآةُم مُحكَ م تُهَُّ أُّ كِتَ بِوُخَ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأُونَ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنَّكَ أنت رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادِ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 وَأُولَئِكَ هُمْ عَقْدُنَا كَذَبِ أَلِفِ الرَّعْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا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 قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس قَدْ كَانَ لَكُمْ في يَكُونُ فِي فِئَتَيْنِ تَقَاتُفَانِ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ وَالْأَصْغَرَا كَفَرَتْ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَ النَّرْيَالِ عَيْن وَاللَّهُ يُعِيدُ بِنَصْرِهِ يا شاء إن في ذلك عبارة تلؤل الأبوصات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير القناطير من الذهب والفضة والخيل و الخيل المسعمت والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم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 انم من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون رب بنا، نا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله تو اقول العلم قائما بالقسط لا إِنَّ الدِّينَ <سؤال> عِنْدَ اللَّهِ <سؤال> الْإِسْلَامِ <سؤال> <سؤال> <سؤال> وَمَخْبُ تلفن لذین آوت الكتاب ایلا من بعد ما جاءهم العلم فر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن ق جهل الله ومن تبعه، وقل الذين أُوتوا الكتاب والآمين أسلمتم. فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله وينقضون النبي نبي غير حق ويقتنون النبئين بغير حق ويقتنون الذين يأمرون بالقسط. من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في دنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من ال... لا بيُدعون إلى كتاب الله. يدعون. ما كانوا يفترن، فكيف إذا جمعناهم ليوم إلا رعب فيه أو فيت كلن؟ ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تَلْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ, وتنزع الملك من من تشاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِعَدِكَ الْخَيْرِ بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج اللَّيْلَ في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحيا من وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتُنْزِلُ مَنْ السَّمَاءِ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل اي ان الا تتقوا منه تقا ويحذركم الله نفسا وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَكُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا وَاللَّهُ رَؤُوفٌ مِنَ قُلْ أعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم صدق الله العظيم